وإذ قالت أمة منهم لم تعيظون قوما الله مهلكهم آمين هُنُ مُعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُم وَلَا عَلَنَا مَيْتٌ قُ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 وَاَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كنوا قرادة خاسئين وإذ تأذن رَبُّكَ عَلَيْهِمْ இல் الْقِيَامَةِ வசி மீளியமதிமீச إِنَّ رَبَّكَ كَانَ سَرِيعَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَضَىٰ نُحُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمٌ مِّنْهُمْ صَادِقُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ مِّن نُّجُومٍ وَلِحُونًا مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَغْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وَيَقُولُونَ سَيُوفَرُ لَنَا وَإِذَا يَأْتِي مَعْرَضٌ مِثْلُهُ يَخُذُوهُ أَلَمْ ي وَعَلَيْهِمْ مِثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَاتَّبِعُوا الرَّسُولَ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ إِنَّ لِلْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ عَذَابًا أَلِيمًا